بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقلوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي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 ثم لن يبعث الله احدا واننا لمسنا السماء فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشهبا واننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدى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 القا صدون فمن اسلم فاولائك تحروا ورشدا وامما القاسقون فكانوا لجهنم محبطا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء انغداق لنفتنهم فيه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 إِلَّا بَلَغَ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا